وتبوأتم من الجنة منزلا أيها الأحبة الله نتحدث اليوم في الباب الخامس في صلاة التطوع وفيه مسائل صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو المراد بالتطوع هل أحد يعرف؟ طو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى له وقال يا رسول الله ماذا علي من الصلاه قال خمس صلوات في اليوم والليل قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع التطوع يعني كده سالناها شويه اهو سنة يعني السنن اللي بنصليها سنه, سنة الظهر سنه العصر سنه المغرب سنه, ال... سنة, سنة. العشاء سنه, سنة الفجر. الفجر الوتر, الوتر. سنه الكسوف هذا اسم اسمه اسمه ايش تطوع يعني الطريقه صح كل, كل طاعه المقصود بالتطوع كل طاعه ليست بواجب التطوع مش واجب ولكنه ايش تطوع فتح الله عليه فضل التطور والحكمة من مشروعية التطور بعد ما تصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعلم أن النبي يردھ عليك السلام الآن بس استحضر, استحضر استحضر أن النبي يرد عليك السلام أينما كن فقول صلى الله عليه وسلم فيرد الله عليه روحكم فيرد عليك السلام أنت وأنت وأنت, وأنت, وأنت. انتبه من هذا ولا تفوت الفرصه فضل <تطوع> التطوع التطوع بالسلام افضل القروبات بعد الجهاد في سبيل الله, سبيل الله. وطلب العلم, العلم لم... لمداومه النبي صلى الله صل صل عليه وسلم على التقرب الى ربه بنوافل, بنوافل الصلوات. الصلوات والحديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله, وسلم. صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني الفرد وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الله الحكمة من مشروعية التطوع وقد شرع سبحانه التطوع رحمة بعباده رحمة بعباده فجعل لكل فرض تطوعا من جنس ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدراجات بفعل هذا التطوع ولتكمل الفرائن وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع فإن الفرائض يعتريها النقص يعتريها إيش؟ النقص أنت بتسلت ذو سلتها يعني 100% ولا 10% 5% الله أن يتوب علينا وعلينا فهذه النوافل تأتي بما نقص إيش صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة فإن أتمها فخير وإلا قيل انظروا هل له من تطوع الصلاة إذا نقصة طيب هتكملها من إيه مشكلة. زي اللي هو فسالف فلوسه ومش نعرف يكمل طيب أنت رح تودها نقصة طيب هتكمل من ما حدش هديك ده يوم الجامح ما حدش هديك حال مش هتاخد بتاع شوية جامح مش هتاخده يا شيخ هتقدر تدي حد كيلة رز يوم الجامح ولا حسنة ولا حسنة, حسنة سيئات فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال الأعمال مثل ذلك اقسام التطوع التطوع على نوعين النوع الاول صلوات مؤقتا باوقات معينه وتسمى بالنوافل المقيده في, مطلقة. في مطلقة. النوافل المقيده مقيد مقيد بوقت معين لا ده ده الفرض ده ده أنا عم عم. السنن, السنن انا عارف انت عارف بس ركز شويه اللي قاعد يعني انت قاعد خمس دقائق يتركز, يتركز. يعني نبقى ايه نعمل ايه رجال يا رجاله يعني نركز ايه واذا ما ركزناش نصلي على رسول الله واذكر ربك اذا نسيت صلى الله عليه وسلم صلاة مؤقته بأوقات معينه زي, زي سنة, سنة, سنه سنه المغرب سنة العشاء سنة الفجر صلاه, صلاة الصلاة الصلاة الفجر. سنه الفجر سنة تمام كده دي لها اوقات معينة. بعد الصلوات المفروضه مباشره يا حاج حنان تمام فاتح الله عليك وهذا منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب اللي ومنها ما ليس بتابع كصلاه الوتر والضحى والكسوف الوتر امتى بقى ما كان ميعاد بيطلع ميعاد الوتر امتى يا اللي هلكت نفسك في الارض بعد ايش بعد العشاء لطلوع ايش الفجر لطلوع ايش الفجر طيب والضحى وقتها امتى والكسوف كسوف كسوف كسوف الكسوف امتى لا لا يا شيخ محمد وروبني اضحك على العلماء والمشايخ ساعه كسوف في الشمس, في الشمس حلوق حلوق النوع الثاني صلاه غير مؤقته باوقات معينه وتسمى النوافل ليش الله الله الله الله صلوا على رسول الله يبقى فين اهو في نوافل ايش ونوافل ايش 100 100 كده انتو كده بقيتوا ماشيين كده يبقى احنا شغالين صح صح يا عم حمدي في نوافل مطلقه ونوافل ايش مقيده يبقى ننتبه النوافل المقيده اللي الصلوات شوف بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشق وبعد الفجر والوطر والضحى والكسور دي صلاة ايش مقيدة بأوقات معينة تمام يا عام الشيف تمام الصلاة بقى ليش المطلقة, المطلقة المطلقة دي بقى ايش ربنا فاته عليك تصلي طول الليل ماشي مطلقة ربنا فاته عليك مثلا من, من, من, من الظهر العصر صليت, صليت مية, مية, مية مية في أوقات المسموحة طيب. طيب. طيب. ما تسن له الجماعه من صلاة التطوع ايه اللي ينفع في الجماعه ان نصلي جماعه من صلاه التطوع مش صلاه الفرض زي صلاه ايه وصلاه ايه لا أي. صلاه العيد ماشي جميل برضه التراويح التراويح ماشي وايه ثاني صلاه الكسوف وايه ثاني وصلاه ايه ثاني والاستسقاء لما عايزين الدنيا تشتي نطلعوا نصلي مش نطلعوا نطبلوا والكسوف برده نطلعوا نصلي مش نطبلهم نقول مش عارف ايه بيغنوا للقمر كده اغنيه كده يعني فاشله يعني ماشي يا اخواني تمام عدد الرواتب عدد السنن الرواتب ومعنى الرواتب جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة وهي التبعة للفرائب التبعة ليش للفرائب وفائدة هذه الرواتب ما فائدة الرواتب أنها تجبر تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائب زي ما قلت لكم في الأول صحة أو لا وعدد الرواتب عشر ركعات عشر إيش ركعات واثناشا ركعات زي ما هنسمع الآن وهي المذكورة في حديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما حفظتوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغدا ما معنى قبل الغدا السؤال لوحد فقط ولا يجيب أحد أي قبل الغدا قبل ما تتغدى لا طبعا طول بالك عم الشيء ها ما هون ركزه نحن وعيتنا لبع سنتكو لبا معا ركزوا وركعتين قبل الغدا لا لا, لا. لا. لا. قعداني قبل الغداء يعني ها ها قلت بقى تغسل ليله مدت كمان شويه مدت بندور بطاطس صاطه وسندك بطاطس مصيبه البطاطس مصيبه اي امالها يبقى يقول ركعتين قبل ايش؟ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد, الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الإشاء وركعتين قبل الغدا المقصود بصلاة الغدا الفجر يا مسلمين صلاة الفجر الركعتين سنة الفاجر المقصود بancy ايش؟ الفجر ماشي؟ وركعتين كانت صلاة adequately أدخل علىanki فيها فيحدثتني في حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى صلى ركعتين ويتاكد للمسلم للمسل يتاكد لك ولك ولك ولك ولي ولجميع المسلمين, المسلمين آآ آآ الحفاظ على 12 ركعة, ركعه في اليوم والليله ما تستعجلش ما من مسلم شوف الفضل بقى ال 12 ركعه في اليوم بس ما من مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 13 ركعه إلا بنى الله له بيتاً في الجنة او إلا بني له بيت في الجنة الله أكبر بيت في الجنة يا حلوية كم من بيوت في الجنة أضعناه يبقى كم ركعة بقى اللي عاشر إحنا قلنا عليهم بس بتزود قبل الظهر ركعة يبقى أربعة اتنين وتسلم واتنين وتسلم قبل ما الإمام إيه أو المؤذن يقيم يبقى تصلي كم ركعة في اليوم كم ركعة عام الشيء قولهم لي كده لو سمحوا حلو قبل الفجر, جبل الفجر. ركز. ركز ماشي ماشي قبل الظهر و بعد الظهر و بعد المغرب يبقى كده 12 ركعه يبقى كده كام 12 ماشي يا رجاله ثبت في الصحيح في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر كان بيصلينا قال صلى الله عليه وسلم من صل قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرامه الله على النهar حرامه الله عليه اللهم حرم جلودنا على النهar صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواتي ركعة الفجر وهما سنة الفجر القبلية لقول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا إيش؟ وما فيها ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين ولم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما أبدا لم يكن يدعهما إيش؟ أبدا, أبدا, أبدا, أبدا, أبدا طيب نقف هنا طيب نقف أقول هنا قولي هنا هذا واستغفر الله, الله لي ولكم ونكمل غدا عن حكم الوتر عن حكم وفضله, وفضله ووقته ووقت ووقت عشان نسل شغلة النار لعدة نمس السلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم